ذاك ا ل ع ظ ي م في ع ل ه من أ ا د ع الكون سواه سبحان الله وبحمد الله ولا اله الا الله, ولا إله إلا الله من أ ن ز ل ا ل أ م ط ا ر وفجر ا ل أ ن ه ا ر و أ ن ب ت ا ل أ ز ه ا ر تزخرف الجبال تزخريف الجبال ذاك <تصفيق> العاقل في عله من ا د ع الكون س ي و ا سبحان الله وبحمد الله ولا اله الا الله, ولا إله إلا الله من زين السماء ج م ل الفضاء و أ ر س ل الضياء ليرسم الظلال ليرسوم ا ل ل العاقل في ع ل ه من ا د ع الكون سيوه سبحان الله وبحمد الله ولا إله إ ل اله ا ل و ل الا الله ولا إله إلا الله, ولا إله إلا الله.